فبالله ظن السوء عَلَيْهِمْ دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت نصيرا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 بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إِذَا انطلقتم إِلَى مظالم لتاخذوها ذرون انا اتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله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 را يعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأثابهم فتحا قريبا وما قاومن مكثين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيديا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 we zijn er niet in ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلبهم الحمية حمية الجاهلية فأزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى 118. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 119. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلوا ان المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستغى على سوقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليذيظ بهم الكفار